「はれて حاله مريض」「はれて حاله مريض」「はあやないでゴンス」 ما عيني م ع اجمعت ل نهلت م عيني من الدمع شيء هلته اباديه في راس رج من ويتلهفن ا السموم يوم غ ف ت لعنته بكيف جيت بلبيته والله اني ل ما تشافق لمطلاع الرجوم يوم شفت ديارنا شرق منه ق ب ل ت ه بادين في راس رجم ن وتلفن السموم يوم غ ف ت ن عنيته بكيف جيت بلبيته والله اني ما تشاف ق ل مطلع ا ل ر ج و م يوم شفت ديارنا شرق منه ق ب ل ت ه يوم شفت ديارنا شرق من هو قبلته ا ح ا ل ت ي حاله مريض وعياله يدوم زايد فيه التواني و ا ن عرف علته ا وناحل ا ح ا ل ي وعد ز ا ل م ش ل ا ل ه د م و م ج م ا ع ة عيني من الدمع شي انهلته يا ديار العون يا لت ت م ح ا ذ ا الرسوم ليت وقت ق د م ض ا ع لتعود ط ر ب ت ه قالبن ثوبه ولبسه م ا ع ر ب ع الرخوم وقتنا قلت ت ك ا ت ف وكثره خمته يا ديار العون يا لت ت م ح ا ذ ا الرسوم لاتوقت انقدم ضالي تعوض ضربته قالبن ثوبه ولبسه ماعرب عن رخم وقتنا قل ت ك التكاتف ت و خميتاه وقتنا ق وكثره خمته قالت ز ا ن ي من شل الهدوم وما اجماعه عيني من الدمع شيء هلته كبدي اللي كانها تطعن بحد السهم وصدري اللي دائم الدوم ت ق ر أ عبرته شاب راسي قبل وقته وذا كثر الهموم شفت سلمى ب ا ل م س ا يرمح دن ا خليته كبدي اللي كانها تطعن بحد السهم وصدري اللي دايمه دوم ت ق ر أ عبرته شب راسي قبل وقته وذا إ كثر الهموم شفت سلمى ب ا ل م س ا يرمح دن ا خليته شفت سلمى بالمساير محد ن خلدته وعياله يدوم زايد فيه ا ل ت و ا ن ي و ا ن عرف علته ا وناحل ا ل ح ا ل ي وعجزانى م ش ل ا ل ه د م ومجماعه عيني من ا ل ث م ع ه شيء ن هليته والحراره ا ل ص ي د ه والله انها ما تحوم فكو س ب و ق ه ماعديك يلقط حبته اشهد انه صحمه غير وجه الله يدوم كل شيء لن كتبلك تقبل قدرته و ا ل ح ر ا ر ة ا ل ص ا ي د ة والله انها ما تحوم فكو س ب و ق ه ما ع ا د ك يلقط حبته اشهد انه صح ما غير وجه الله يدوم كل شيء لن كتبلك تقبل قدرته 「お前はすぐにみろん」「お عيالايذم زايد ا ل ت ن ي و ا ل ل ت ه お ل ح ا ن ا ن م ج م ا ع ه عين من الدمع ش ي ا ه ل ي ت ا